سؤال واحد ب يقول ذكرتم في احدى العظات انه حتى يفهم الانجيل لابد ان يكون الانسان روحيا وان العقل وحده لا يكفي بيقول يعني ان احنا ذكرنا مثال عن ذلك في سفر التكوين في البدء خلق الله السماء والارض و ق ر ن ا بينها ب ب د ا ي ة انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه فيقول عقليا د ه احنا ذكرنا الكلام د ه عقليا يكون في تناقض لكن روحيا يفهم ان ي الله هو الكلمه او المسيح هو الكلمه ف ب ي س أ ل كيف اكون روحيا وما معنى ك ل م ة ر و ح ولماذا لا تكون ق ر ا ء ة الانجيل عقليا بشيء من الروحانيه دا السؤال والصحيح سبق وتكلمنا عن تفسير الانجيل او فهمه ومين اللي ممكن يفسر الانجيل يعني هل كل واحد له انه يفسر الانجيل لا الاول نعرف الانجيل اتكتب ازاي الانجيل اتكتب زي ما بيقول الوحي المقدس كتبه اناس ص الله القديسون م س و و ق ي ن بالروح القدس يبقى الانجيل اتكتب بايه بالروح القدس وعشان يتفهم الانجيل او ي ت ف ص ى بالانجيل لابد بالروح القدس وعشان ك د ه قلنا اللي يفهم الانجيل يكون روحاني واللي فسر الانجيل يكون روحاني ب ر ض و ح ف ص ت ا ل ك ل ا م صاحب السؤال ب ي س أ ل بيقول يعني ايه روحاني وازاي اكون روحاني اقول لك انسان متكبر مش روحاني الروحاني لازم يبقى م ت و ا ب انسان حلاف و ك ذ ا ب و ش ت ا م مش روحاني لان الروحاني مكتوب عنه لا تخرج ك ل م ة ر د ي ة من فمه انسان طماع مش روحاني لان الانسان الروحاني ترك كل شيء وطلعه من قلبه انسان حسان او شهواني او زاني او بالاجمال انسان عالمي يبقى م هو مشروحان واقول ح ا ج ة م ه م ة انسان لا يعمل فيه الروح القدس يبقى انسان مشروحان فالانسان الروحاني اولا واخرا هو انسان بيعمل فيه روح الله القدس ت ي ج الزايديه وهل كل واحد بيعمل فيه الروح القدس لا ده سر زي ما اتكلمنا عنه لماذا انا مسيحي لاجابه السؤال الروح القدس كاله ده روح الله يعني كاله الابنوم التالت ده مالئ الكل يعني موجود في كل انسان لكن ما يشتغلش في كل انسان ليه لان الانسان كابن لادم الاول مرفوض من الله بسبب خطيه ابيه ادم الاول فاي انسان مرفوض فروح الله مايشتغلش فيه ومعنى ان ربنا طرد ادم من الجنه و ح و ى يعني صاروا مرفوضين طب ايه اللي يرد الانسان لربنا اهو دسر سر التجسد وموت المسيح وقيمته وبالسر ده يتولد الانسان من جديد ويؤمن بالمسيح ويترد تاني لله ا ل خ ط ي ة ترفع والحكم يرفع ويصير الانسان ابن ل ل ه مولود من فوق وياخد ع ط ي ة الروح القدس ب ا ل م س ح ة ا ل م ق د س ة فيبتدي يشتغل فيه الروح ا القدس يبقى مش اي انسان يشتغل فيه الروح ا القدس ده لازم يكون مؤمن بالمسيح ومولود من فوق ومش بس كده عايش ح ي ا ة الايمان وعايش ح ي ا ة ا ل ت و ب ة وله ثمر يمجد اسم الله ايه ده الموضوع مش سهل يعني لا الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل د ا بسر عجيب الله بيحل في الانسان ويحيا لا هو بل الله يحيا فيه ويبقى انسان روحان فالروح القدس اللي فيه هو اللي حيفهم الانجيل ويفصله لكن تعالى هات مخ العالم كله عشان يفهم الانجيل لا يمكن يفهم فبعطل م ح ا و ل ة الناس اللي بيفسروا في الانجيل واقولك على المثل اللي ضربته في السؤال اللي انت ب ت س أ ل ه انا قلت في ب د ا ي ة سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماء والارض وبعدين في بداية في انجيل معلمنا يوحنا يقول في البدء كان الكلمه ا ل ك ل م ة اللي هو مين يسوع المسيح فيجي واحد عقلاني بالمخ يقولك ل شايف ربنا خلق السما ء والارض وخلق المسيح ده مخك ن ت لكن احنا بنروح فاهمين الكلام في البدء ا ل ا و ل ا ن ي ة ا ل ل غ ة ا ل ع ب ر ا ن ي ة او ا ل ي و ن ا ن ي ة توضح ا ل ك ل ا م ده في البدء الاولاني يعني ب د ا ي ة خ ل ق ة العالم لكن في البدء التانيه بتاعت انجيل يوحنا اللي هي معناها الأزل, الازل ويبقى المسيح غير مخلوق ط ب اذا كان المسيح ك ل م ة ر ب ي المسيح هو ك ل م ة الله طب هل ك ل م ة ربنا ت د خ ل ق يا ناس ولا ليها ب د ا ي ة هل ربنا في يوم من الايام مكنلوش ا ا ك ل م ة مكنلوش ا ا عقل تجي من ي ه إ ن كنا بنقول إ ن المسيح هو ك ل م ة الله الله أ ز ل ي يبقى كلمته ايه ازلي والله ابدي يبقى كلمته ايه ا ب د ي الله صرمدي ا ا يبقى كلمته ايه و ا ل ك ل م ة صار, صار جسدا اللي هو المسيح يبقى المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد طب انهي مخ يفهم الكلام د ه المخ يلف ج ي لك كلمتين ويحليهم ك د ه وينمقهم ويلعب بالكلام والحركات بتاع لا ده مش كلام وحركات يا حبيبي لا لا لا, لا. ده روح الله روح الله وروح الله لا يعمل في اناء دنس ولا يفسر في انسان عالمي او جسداني روح الله يعمل في انسان يعرف الله تماما وفي ع ش ر ة معاه وبيحبه وعايش ليه لي و ب ي ه فيبتدي يعيش بالروح و ي س ل ق بالروح ويتمجد اسم الله فيه ولما يجي يفسر تلاقي الروح القدس يرشده في التفسير وينور قدامه الطريق. يبقى الانسان الروحاني هو الانسان المولود من الله الساكن فيه الروح القدس المؤمن بالمسيح اللي بيعمل اعمال تمجد اسم الله ك ل م ة الانجيل تلاقيه كلمه ة ت ز تهز انا منساش الاسبوع ده و ا ح د ة من الستات الفضلايات بتكلمني بتقولي لما اسمع صوت ا ل و د ا س ماقدرش ما احوش دموعي و ا ق ي عايز اصوت من ب و خ اصوت من بلين اصل ا ل ك ل م ة دي حيه و ا ن ض ى من كل سيف ز ي حدين و خ ا ر ق للقلب والمخاخ والمفاصل وياما كلام بتسمعه لا ي و د ولا يجيب يمكن لا تفهمه ولا ي أ ث ر فيك كلام انما ك ل م ة الانجيل ك ل م ة ر ب ا ن ي رباني, رباني. لها وضع تاني وليها ت أ ث ي ر تاني والانجيل لا يفسر الا من يؤمن به ويسكن ويعمل فيه روح الله القدس. يا نفس ي ف ر ح والتعزي ظهرت كل العنمات ويسوع الربيعينا اخطفنا السموات. اه يا نفسي ف ر ح و ت ع ا ف ي ظهرت كل ا ل ع ل م ا ت ويسوع ر ب يجينا اخطفنا للسماوات آ ه يا نفسي ا ي نفسي اه يا نفسي اه يا نفسي فرحي وتعذي لان الوعد اكيد لان الوعد اكيد و عريسنا و ا ر س ن ا ا و ر س ن ا جاي و ي ا و د ن ا للوطن السعيد طالت ا ل ايام ب ر ب ت ن ا في وسط الخطاه و ف د ن ا جاي و ي خ د ن ا تعال يا ابن الله طالت ايام امر بيتنا في وسط هو فدينا جيه وياخدنا تعالى يا ابن الله ا يا نفسي ا يا نفسي ا يا نفسي, نفسي فرحي وتعزي ا الوعد ك ي د لان الوعد اكيد و ا ر ي س ن ا و ا ر ي س ن ا جاي وياخدنا للوطن السعيد للوطن السعد ر ي ح ي ن لوطننا الهالي ر ي ح ي ن لحبيبنا يسوع نلبس ا ج س د سماويه لا تعطش و ل ا تجوع رايحين لوطن لنا لا تعطش وندموع اه يا نفسي ا يا نفسي ا يا نفسي فرحي وتعذي ا لان الوعد اكيد, لأن الوعد أكيد ورسنا ورسنا ورسنا ورسنا جاي وياخذنا للوطن ا ل س ع د للوطن السعيد دوعدنا عند صعوده من فوق جبل ا ل ز ا د و ن بان وياخدنا ويسوع عدو مضمون دواعتنا من فوق جبل الزيتون بانه ج ا ي وياخدنا ويسوع عدو مضمون 「あや نفسي」「あや ن ف a ي あ a ن t س ي i ر ح a وتعذيك」「لان الوعد اكيد」 وعريسنا وعريسنا جاي وياخدنا للوطن السعيد للوطن السعيد زلازل في اماكن او باوماجعات واقترب ي م ن ا جتنا بظهور العلامات ز ل ز ل في اماكن او باوماجعات واقتع ربي مناجتنا بظهور العالم اه يا نفسي اه يا نفسي اه يا نفسي فرحي وتعاذي لان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 صادسه عيد نتم التعب الابديه ونحقق الامال ما لم تراه عينون ما لم يخطر على بال ا ت ع ب الابديه ونحاء الامال ما لم تراه عينه ما لم يخطر على بال ايا نفسي ايا نفسي اه يا نفسي فرحي واتعزي ل أ ن الوعد أ ك ي د وعريسنا جاي ويافوتنا للوطن السعيد ونشوف ياسعد عينينا رب المجد الحبيب نتفرس في ج ب ا ل ه وجروح اعت الصليب ونشوف يسوع بعنينا رب المجد الحبيب نتفرس في جماله وجروح اعت الصليب 「ああやなし」「あやなし」「ファラ حي و تعذي」「لان الوعد اكيد」 「でございます」 بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في تلات مرات فاتوا اتكلمنا حوالين السؤال اللي بيقول لماذا انا مسيحي ليه انا مسيحي وهل هي دي السكه اللي ت و ص ل طبعا كل انسان عاقل لابد يكون هدفه الملكوت وساعد ما عقل الانسان يعني يطيش ع ن ي ي ممكن يضحي ب ا ل م ل ك و ويمشي وراء اي شيء في الدنيا احنا بنتكلم عن الانسان العاقل اللي يبغي الوصول, يبغي الوصول. فممكن سؤال بالعقل يعني إيه السكه اللي توصل انا كانسان مسيحي بقول سكتي هي اللي توصل ابويا بولس علمني نشيد حلم بيقول فيه انا عالم بمن امن وميق انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم انا عالم بمن امن يعني انا عارف امنت بمين م ت أ ك د انه حيحفظ نفسي الى اليوم الاخير وحابص لاقي نفسي في السماء فاول م ر ة قلنا ليه انا مسيحي قلنا لاني او لان دربي هو درب الذين وصلوا للديار يعني ا ل س ك ة بتاعتي هي س ك ة ابويا ب ر ا ه ي م ا ب و ي موسى ابويا ش ع ي ا ب و ن ع ي ل ي ه ا ب و ن داود س ك ة كل الانبياء و ا ل ق د س ي ن وعرفنا ان كل د و ل كانوا عارفين المسيح و ر ق د و ا على رجاء والمسيح في الصليب نزل الى الجحيم ورد ابان آ د م وكل بني الذين ركضوا في الايمان بالمسيح يسوع ردهم الى ايه الى الفردوس ف ل إ ن ي كل دول كانوا مؤمنين بالمسيح و ص ل و ا السماء عشان ك د ه انا مسيحي انا ماشي بسكته لان ضربي هو ضرب الذين وصلوا الى الديان كلمنا في المرة التانية في لاني انا حي وبار المسيح يقول انا حي وانتم ايه ستحيون هل في واحد في الدنيا يقدر يقول انا حي هو باس ش م ع ن ا ي اشمعنا عشان منقولش المسيح نابل ب ص س ط ا ل ا ن ب ي ا وعشان ما نقولش المسيح رسول ل ر ب ن وعشان ما ننكرش ل ه و ت المسيح وحده اللي بيقول انا هو الحق ولما يجي يتكلم يقول الحق انا يعني الحق اقول الحق وما حبش تاني في الدنيا ادري يقول ا ل ك ل م ة لما جه يدي ا ل و ص ي ة قال سمعتم أن... انه قيل يعني عين بعين وسن بسن اما انا فاقول انت مين انا الله الظاهر في الجسد بسر عجيب انا الحي واعطيكم ح ي ا ة ومن يؤمن بي ولو مات ايه فسيحيا بسر عجيب يقول من ياكلني يحيا بي ف ع ن لاني تابع الحي والحي هو المسيح من اجل ذلك انا مسيحي وبسر عجيب بررني ووقفني قدام الاب المبارك بلا لوم من اجل ذلك انا حي وبار لذا فانا مسيحي دربي هو ض ر ب الذين وصلوا للديار ض ر ب اباء الحلوين ن م ر ة اتنين انا حي وبار وتكلمنا ا ل م ر اللي فاتت عن ن م ر ة ث ل ا ث ة وقلنا ايه لاني احمل النار, لأني أحمل ايه؟ وهي النار. الروح القدس اسرار ت ي ب د ا ي ة الكلام قلنا انا مسيح لان ورائي اسرار متفهمش ا ت ب ا ل م و ع لا ودلوقتي ب نقول انا مسيحي لاني احمل النار قلنا النار يوحنا المعمدان قال انا جاي اعمدكم ميت لكن ي أ ت ي ب ع ض ي الذي هو قبلي لانه هو الهي يأتي بعضي الذي لست مستحقا ان احل سيور ح ز ا ئ ي دمين يا يوحنا انت اعظم نبي يقول عنك اعظم من نبي مين قال لي ما ت س ت ه ل ش تحل رباط جزمتي ق و ل لك خالقي و إ ل ه ي حيجي بعد مني في ص و ر ة ع ج ي ب ة في ص و ر ة الناس متجسدا هذا سيعمدكم بالروح القدس ونار بالروح القدس ونار وإحنا نشكر الله اتعمدنا يعني اتولدنا وإيه جديد يعني نشكر من واعطينا المسحه ا ل م ق د س ة يعني فينا ايه الروح القدس روح النار الروح النار خير. مين يا ابوي اللي الكلام الروح مين يفنم مين يفنم عطلان خير طب القدس ده عطلان في ده اولاد مولودين بسر عجيب شكلان وامنا بالمسيح و د ه سر عمل الروح القدس لايعمل الروح في انسان لا يؤمن بالروح من اللي بالمسيح ف ه م ن ن ا بالمسيح وسر عمل الروح القدس بس في حاله من هذا النص قلنا اني ممكن ق ط ي ت ق ا طفش الروح ي ب ق ى محتاجين ل ت و ب ة حقيقيه انا مسيحي لاني احمل النار قلنا ايه هو النار ده قلنا روح المحب روح المحب تعال كده ل أ ه ل العالم قله قل ل يا فلان بتحب أ خ و ك بتحب أ خ و ك ض ر ف عليه أ ب ي و أ ك ل حقه و م ر ة واحد أ خ و ه م ا ت و كانوا شركه مع بعض رح سافف كل الورث و س ب ع ي ا ل ه ده مش واحد دي حالات ع د ي د ة ع د ي د ة الانسان العالمي او الجسداني مايعرفش م ح ب ة الروح قلنا من روح الناري هو روح المحبه الهي وصاني وقال احبوا اعداءكم يا سلام طب اجيبها منين ديه ده الروح الناري روح الحب يقول عنه الكتاب محبه الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا يخلينا مش بس نحب الجميع لكن حتى العدو ح ا ج ة ف ر ي د ة حاجة فريدة مش ممكن تجيب كل الناس وتقولهم ل بتحبوا العدو مين اللي حيقولك بحب العدو ده العدو ا ت ب ا ح ه اذا كان مش قادر احب اخوي حيحب عدو ازاي لكن ايه ر أ ي ك الروح الناري اللي بيخلينا نحب ا ل ا ع د ا ء يبقى عارفين انهم ب ي ض ي ق و ن و ي ت ع ب و ن و ي ض ط ه د و ن لكن نعيش ا ل و ص ي ة اللي الها سيدنا ومخلصنا احبوا اعداءكم باركوا ل ع ن ي ك م احسنوا الى مبغضيكم صلوا لاجل الذين ي س و ئ و ن اليكم ويضطهدونكم احبوا اعداء كلام حلو الروح الناري روح الحب بيديني فرحه ة اني ح ب اني ل ا س ب ي ي ن اني فرحة عايز اخدم كل الناس سر سر عجيب ما يخلينيش متوازي مع الناس مش بدور اني اكوش على الدنيا واضرب د ا واشتم د ا ومش عارف ادوس على د ا ل الدنيا ا لا ا ل مش دراع ولا لسان الدنيا حب ومن عرف اله ا ل م ح ب ة لا يمكن ان يعرفوا الا بالروح الناري الساكن فيه ولا يمكن ان ي أ ت ي ن ا روح الله الا من خلال الايمان بالمسيح لاني احمل النار من اجل ذلك انا مسيحي روح الحب كلمنا و ق ل ن ا روح التبني روح التبني الذي يصرخ فينا ويقول يا ابا يا ابا يعني الاب يعني الاب والروح فينا يشهد اننا اولاد الله والروح النار يخليني ارفع يدي واقول يا ب و ي ا يلي في السماء والمسيح ا ل م ت صليتم فقولوا هكذا يا ابانا الذي في السماوات اهل العالم والعقلانيين ما يعرفوش الكلام ده يقول لك ابن ربنا ي ن ه ا ر ب ي ض ابن ربنا ايه هو ربنا خلف لا مخلفش ا هو ربنا ت ج و ز لا متجوز و إ ح ن ا منعرفش غير إ ل ه واحد ب ا ل ح ق ي ق ة نؤمن ب إ ل ه واحد واجب الوجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه والكلمه ا ل أ ز ل صار جسدا في ملء الزمان وحل فيه الروح القدس روح التبني اتبناني ل بسر عجيب ولا ابني من فوق وخلاني ابنه وشريك ا ل ط ب ي ع ة الالهيه ر و ح التبني بقالي د ا ل معاه يحطني على كتافه يدفدف علي وعلى ركبته يدللني زي ما قلنا المر اللي فاتت ادل عليه ده تطاول على ربنا متقولش ا كده لا ادل عليه ده ابويا ده انا اختبرته د ق ت ه ده مش, مش كلام ولا تطاول ده سر التجسد هو تنازل الله ليكون لنا وتقول النفس ا ل ا م ي ن ة اللي اختبرت ربنا انا لحبيبي وحبيبي ل ي يا سلام مين يعرف الكلام ده غير ل د ا ء ه غير ل د ا ء ه اللي ممكن بالقلب والفكر واللسان والشفاف يقول يا حبيبي يا حبيبي روح التبني وبعدين ق ل ن ا روح ا ل ق د ا س ة روح ا ل ق د ا س ة الذي خصصني قدسني ا للرب وخصص كل ا ع ض ا ء لمجد الله واعطاني ان احفظ الوصيه يتكلم معلمنا بولس الرسول عن ا ل م ع م و د ي ة يقول انتو ا كنتوا قبل كده زي الناس ا ل ت م ي ن لكن ا خ ت س ل ت م يعني تعمدتم و ا خ ت س ل ت م من خطاياكم بل تقدستم يعني نلتوا ا ل م س ح ة ا ل م ق د س ة يعني حل فيكم الروح القدس طب الروح القدس ده يعمل ايه يخصصني ا ل ربنا خلاني بتاع ربنا كل ا ل م ش غ و ل ي ة لربنا كل الكلام ر ب ن ا كل الشوق لربنا ما بقتش انسان عادي بقتش إنسان, انسان بالايمان ارى الهي يسير امامي يظلل علي يقودني بالنور يحفظني وارعاني يسهر علي من اول ا ل س ن ة الى اخرها يميل ا د ن ي ه الى طلبتي وقبل ان اطلب هو يجيب يبقى فيه اكتر من كده من هو خصص نفسه من اجلي واتم عمل الفداء ويقول من اجلهم اقدس انا ذاتي وانا بالروح النار اللي في ه اقدس انا ذاتي من اجله ا خ ص ص وكل عضو في ه يبقى مقدس او مخصص لي العالم ما يستخدموش ابدا كلمنا الكلام ده كله ونضيف ا ل ن ه ر ده انا مسيحي لاني احمل النار اروح الاعلان و ا ل ن ب و ة روح الاعلان و ا ل ن ب و ة يعني ايه ا و ق ا تفكرون ا الانسان المسيحي المسيح الحقاني يعني ماشي ك د ه زي الريش في مهبري ا ل حايح ر جاي د ا ي ق و ل له ك ل م ة من هنا ي م ي ل دماغو د ا ي ق و ل له ك ل م ة من هنا ي م ي ل د م ا غ ه لا لا دا انت تسمع ناس نصارى كتير تقول له ايه ر أ ي ك في الامر الفلاني يقولك ن س أ ل ربنا ن س أ ل ربنا ه ت س أ ل ه ازاي يعني ايه ت س أ ل ربنا ص ح في ناس كتير مندفعين وبيتصرفوا بالجسد وعلطول ى ت س أ ل ه على طول الرد على طول الرد لكن شوف واحد مثلا زي نحميه في الكتاب المقدس نحميه دا كان م أ س و ر في بابل وبيشتغل ساقي للملك يعني قدمله المشاريب يعني وبعدين جاله خبر ان ي اورشليم و اتحرقت واسوارها انهدمت والابواب اتحرقت بالنار ونسماتت والشعب اللي باقي هناك في ذ ل و عار فزعل نحمي ووشه اتقلب وطبعا كان اي واحد يدخل على الملك وشه ك د ه مكبر ا ل س ف يطير رقبته على طول ده ا ل ح ك م لكن هو من غير ما يحس راح داخل قدام الملك وهو مكشر فالملك بيقول له مالك م ك م د ليه قال ط ي م طيرتش دماغه ليه اصله مش انسان عادي ده بتعرف منه مالك قال له ازاي ما تكمتش و م زعلش وبلدي تعبانه و ا ص و ر ه ا م ن ه ا د م ة وابوابها م ح ر و ق ة بالنار واخواتي و ق ر ي ب ي تعبانين قال له طب عايز ايه الملك قال له عايز ايه شوف ا ل ك ل م ة الحلوه وهو شايل الصنيه كده رفع قلبو الربنا وصل ه قبل ما يرد يا سلام دول بتوع ربين بتوع ربين هي مش هيصه هي مش هيصه روح الاعلان و ا ل ن ب و ة يسكن فينا يقودنا في غربتنا يرشدنا ويهدينا ناخذ ا م ث ل ة من الكتاب وان كانت ا ل ا م ث ل ة ع د ي د ة لا تعد ولا تحصى تبين ازاي تكون مسيره اولاد ربنا, أولاد ربنا. وازاي نمشي في ا ل س ك ة ازاي نمشي في ا ل سفر ك ة ي س ف الاعمال بيتكلم بيقول ايه اثناء ا ل ب ش ا ر ة و ا ل ك ر ا ز ة ففي ش و ي ة انبياء انبياء يعني اللي اعطوا من الروح القدس م و ه ب ة نبوه فالانبياء دول جم من اورشليم دخلوا انطاكيا اللي هي كانت ع ا ص م ة سوريا في الوقت ده وكانوا دايما يجتمعوا للصلاه فهم بيصلوا واحد منهم اسمه اغابوس طبعا حيحصل جوع في العالم كله كل. يعني ايه يعني ا خ و ت ن ا اللي في اورشليم دول لازم ن س أ ل عليهم بعد ا ل ن ب و ة دي على طول ر ح و ا ابتدوا يجمعوا ل ل ق د س ي ن اللي في اورشليم وكل واحد يدفع اللي يقدر عليه وكل بيت يدفع اللي يقدر عليه ويودوا ل أ ه ل ي ه م هناك ا ل م س ا ع د ة بتاعتهم بسبب ا ل ن ب و ة اللي قالها اغابوس ويقول الكتاب ايه النبوه ديه هو قال اشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع ا ل م س ك و ن ة الذي صار ايضا يعني تام الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر ط ب الكلام د ه جايبه منين تكونش بتسحر اه كانوا دايما يقولوا على المسيح دا ساحر ولما يجي يطلع ا ل شياطين يقولك ببعلي زبول يخرج الشياطين و ا ل غ ا ي ة دلوقتي لما يجي واحد يطلع شيطان قام يقولوا شيطان بيطلع شيطان لكن لا دا الروح الناري في اولاد الله هو مصدر ا ل ن ب و ة و ا ل ا ع ل ا ن يقول معلمنا بولس الرسول ك ل م ة ح ل و ة بيقول مش مكتوب دا معلمنا بولس ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة الى كرونسس مش مكتوب ما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عده اعظه ل ل للذين يحبونه. التانية ه يحبونه اتنين كرونسوس اصحاح ما عضه الله للذين يحبونه لكن اعلنه لنا بروحه ل أ ن الروح يكشف حتى أ ع م ا ق الله أ ع ل م ه الله لنا بروحي يعني إ ي ه يا معلمنا بولس ده شيء مكتوم محدش يعرف أ ي و ه شيء مكتوم لكن في سر ا ل إ ع ل ا ن جوه سر ا ل ن ب و ة جوه سر النور جوه الروح الناري أ ن ا مسيحي ل أ ن ي أ ح م ل النار ا ل روح ا ل ن ب و ة والاعلان إ ع ل ن النبوة الروح و إ تلاقي اولاد ربنا عندهم كشف عندهم كشف يعني ايه كشف م ر ة ربنا ارسل صمويل النبي قال له بني اسرائيل عايزين ملك وان كان ده ضد ارادتي ورغبتي لكن روح ارسم لهم ملك طب ر ب ارسم مين قال له روح ارسم شاول شاول دا كان واحد طويل في وسط بني اسرائيل اطول واحد وبني اسرائيل عايزين شكل ومظهر فراح وصب قنينه ا ل الدهن على ر أ س شاول ورسمه اول ملك لاسرائيل لكن بعد الرسامه وهو واقف قدامه قال له خلاص روح الرب اقامك رئيس على شعبك لكن ه ق و ل ل ك شوف اولاد الله قال له ه ت م ش ي من قدامي ل غ ا ي ة ما توصل عند قبر ر ح ي ل قاله ل نعم قاله ل ه ت ق ا ب ل اتنين رجاله اي ده بيرسم له السكه اللي ماشي بالخطوه قال له حتقابل ا ت ن ي ن رجاله ح ي ق و ل و لك انت كنت بتدور على القتن الاتان يعني ج ا م ع ة اتان الحمير يعني بتاعت ابوه كانت تاهت فهو طالع يدور عليها الاتنين الرجالة الاتن وجدناها ابوك وجدها وابوك دلوقتي ساب الاتن عليك انت فمشي لغاية دول حيقولولك دلوقتي عليك رحيل لقى الرجالة قالوله اتنين نفس وبيدور فمشي قبر الكلام قال له حتمشي ش و ي ة تروح عند ب ل و ط ا ل طابور حيقابلك رجال ا ل تلاته ة ا ا م ع رجال غ ف والتالت واحد معاه ما قابلت يسلمه عليك واحد حيديلك خمر حيتقدمه زق رغفين مشي بعد ما ة رغفة واحد وده وده والدوله معاه جديان خمر سلمه عليه رغفين زق قال له حتمشي شويه ة ت ق ا ب ل ش ل ة انبياء بيصلوا ب و ي ت ن ب أ و ا ه ت د خ ل في وسطهم ويحل عليك روح الله وتتنبا أ لأ ل ا ن ب ي ء ودخل في وسطهم وحل عليه م الروح القدس و ت ن ب أ وتحول الى رجل اخر يابو ياصمويل انت جايب الكلام دا منين دا الروح الناري فمولده ي ابوي ويعرف المسيح من اجل ذلك انا مسيحي لان احمل النار روح الاعلان و ا ل ن ب و ة واقول ح ا ج ة ت ا ن ي لاني احمل النار روح الارشاد روح الإرشاد قال رب المجد يسوع من روح القدس قال ومتى جاءكم المعزي روح الحق فانه يرشدكم الى كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يعني هو اللي يرشدنا وزي ما قلته و اللي يفسر وهو اللي يعلم وهو اللي ذكرنا ب و ص ي ة المسيح وهو اللي ينخص القلب من جوه ويقول دي غلط ودي صح روح الارشاد وتلاقي الانسان مايخطيش خطوه غير لما ي س أ ل الروح القدس اللي ساكن فيه مايخطيش خ ط و م ر ة كان فيلبس الشماس بيوعظ في ا ل س ا م ر ة وعامل ن ه ض ة ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة قال الروح القدس الروح ا ل قال د س ق له سيب السمره اروح فين قال له عالبريه ل ى حاضر راح البريه في ش ح د طب حوعص فين و ح ك ر س فين بص فين لقى في واحد راكب م ر ك ب ة كده زمان الكارتات ديه دي و ش و ي ة ناس حواليه اما الروح ل قال د س يقول ق له الروح القدس رافق هذه ا ل م ر ك ب ة دي بتاعت مين دي بتاعت واحد وزير حبش راح اورشليم يوم الخمسين ما ا س ت ف د ش ح ا ج ة ربنا بعتله فيلبس مخصوص وارشدوا ر و ح ل يقول له ق تقدم د س و ا المركبة راح ناحية المركبة لا الخصي ف فيه سفر ق بيقرأ هذه ع ي بيكلمه الخصي في بيقول غير ة لبوس ممكن له قال له لا مش ممكن أفهم؟ لما فاهم مش افهم انت ح يرشدني فقال له اطلع هنا طلع جنبه فقال اطلع له طلع روح الله ان يقود الخصي الى الايمان و ي ع م د ه ليحمل الخصيه الحبش الايمان الى كل الحبشه ة الى كل ل ح شوف ش لما نتكلم عن الارشاد بتاع الروح القدس للكنيسه ة ل ل ك ن ي في سفر الاعمال اصحاح ستاشر نلاقي كان الروح القدس قائد ماشي في وسط الكنيسه الرسل كانوا بيوعظوا ويكرزوا ماشيين يقول بعدما اجتازوا في ف ر ي ج ي ة وكوره غ ل ط ي ة خد بالك من الكلام منعهم الكلام م ن الروح القدس ان يتكلموا بالكلمه ة في آسية م ن ع م مسك يعني ايه جسن جه في خ ن انت ا الكلام ه م فصر وبعضها اسيا اتوا الى م ي ة ح و و يذهبوا الى فلم الروح ل الى فلم ا ان بيثينية يدعهم يعني الاول سكتهم وفي ا ل م ر ة ا ل ت ا ن ي ة قال لهم ما تروحوش الحته دي يا سلام روح الارشاد, روح الإرشاد. ما اجمل ان الانسان يكون تحت ق ي ا د ة الروح القدس لان الروح القدس هو شراع س ف ي ن ة ا ل ح ي ا ة ان سلمنا له ا ل ق ي ا د ة يكون الطريق ك ل مؤتمن وكل السكه نور ومقدسه ولا بد اننا واصلون لاننا نسير على الضرب و ا ل ق ي ا د ة لروح الله القدوس انا مسيحي لاني احمل روح النار روح الارشاد روح ا لا ا د ما يقدر ش العالم يميل دماغي لا ولا ي ؤ ص ر علي ولا يشككني في ايماني ولا الشيطان ي ؤ ص ر علي لا انا اسير في م س ي ر ة اعرف اولها من اخرها لا ب ح ك م ة الناس ولا بعقل البشر انما بارشاد روح الله القدوس الذي اعطاني الايمان والذي اقنعني ب ر ب و ب ي ة المسيح والذي فسر لي الثالوث القدوس والذي اظهر قدامي سر التجسد المجيد والذي كشف الاسرار ا ل م ك ت و م ة قدام عيني احمل النار روح الارشاد ثم اقول اخيرا احمل النار أروح الشهادة. أروح الشهادة. روح الشهاده ة روح الشهادة يعني من التعبيرات اللي بتقال عن الروح القدس انه هو روح الحق الحاضر في كل مكان روح الحق هو اللي قادنا الى الحق والحق هو مين هو المسيح ويقول عنه المسيح ذاك يمجدني يعني يشهد للحق فشوف و ا روح الحق يقودنا للحق الذي هو المسيح ويدفعنا لنشهد للحق الذي هو المسيح عشان ك د ه قبل ما يرتفع المسيح ويصعد قال للرسل ايه ستنالون ق و ة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم اولا وفي ا ل ي ه و د ي ة و ا ل س ا م ر ة والى اقصى الارض فالروح القدس هو روح ا ل ش ه ا د ة ومكتوب عن الاباء الرسل لما اخذوا روح ا ل ق و ة روح ا ل ش ه ا د ة يقول ب ق و ة ع ظ ي م ة كان الرسل يؤدون ا ل ش ه ا د ة ب ق ي ا م ة الرب يسوع و ن ع م ة ع ظ ي م ة كانت على جميعهم اللي بين السكه س ل ي م ة الدافع القوي من الداخل بعمل الروح القدس ان الانسان يعيش حياه م ق د س ة و م ب ا ر ك ة فتبقى ش ه ا د ة ح ي ة انسان امين انسان مؤدب انسان مطيع لا يختلس لا يرتشي لا يكون عضو فاسد في المجتمع انما يبني ولا يسعى للهدم انسان يطيع الرئاسات والسلاطين في حدود ايمانه بالمسيح انسان يعمل ما يمجد اسم الله انسان يمتلئ بالحب ش ه ا د ة بالحياه انسان مميز, إنسان مميز. ثم ش ه ا د ة بالشفاء ايه سبب الرجاء اللي فيك ا ل ا ع ل ا ن د ه جاي منين و ا ل ن ب و ة دي جايه جاي من منين و ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ر ي د ة دي ج ا ي منين والاشواق ا ل م ج ي د ة دي ج ا ي منين والعين ا ل م ر ف و ع ة للمجد والسما و ا ل ث ق ة و ا ل ي ق ي ن ي ة في الطريق جايه منين مين اللي ع ر ف ت يسوع ا ل منين س ي ح والروح ا ل ا ر في داخلي ي ع ط وميق انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم علامات, علامات تؤكد اني طريقي سليم تؤكد اني على الضرب اسير تؤكد اني لابد اني واصل وقبل ان اصل الى ن ق ط ة ا ل ن ه ا ي ة في ايماني ي ؤ ك د وصولي وثمر ايماني يؤكد اني احيا الملكوت على الارض وثمر حياتي واعمالي تؤكد ان الملكوت في داخلي كما هو مكتوب ملكوت الله داخلكم لان الايمان مش مجرد ش و ي ة كلام ولعب بالألفاظ. لعب بالالفاظ انا ممكن اكلمكم ش و ي ة كلام هنا واطلع بره العب و ع م ل زي ما انا عايز ممكن لان الكلام سهل لا الايمان مش كده وسكه الملكوت مش كده ابدا والانسان امام الله مش بشخصيتين ولا بقلبين ولا بصفتين لكن الانسان امام الله هو واحد من داخل ومن خارج لانه يحتوي الكنز الصالح ومن الكنز الصالح تخرج ايه الصالحات انا مسيحي لاني احمل الروح الناري روح ا ل ش ه ا د ة ش ه ا د ة حيه تلق يحمل الروح الناري ايش حقاني مسيحي م يتهم ما اسمعنا في في قضية يتهم في قضية زي ما سمعنا. الاخوة الثلاثة دولا اللي انا س أ ل ت صدقوني الاسبوع ده لما بيقولوا جمعوا ملايين الجنهات وسافروا قال سافروا طب ي ا ا ب ن مسافر على فين ه ت ه ر ب من ربنا وقولي هناك ه ت ع ي ش ك م س ن ة يا حرامي ك م س ن ة ع ج ي ب ة الاسم مسيحي لكن بالاعمال ينكر المسيح يمكن المسيح فرق كبير بين إ ن س ا ن يحمل الروح الناري يشهد ل إ ل ه ه بسبب أ ع م ا ل ه يتمجد اسم الله و إ ن س ا ن تاني يجدف على اسم الله بسببه انت بتحمل روح النار خليه يشتغل جواك خليه يشهد لمسيحك خليه يشهد لمسيحك ب أ د ب ك ب أ خ ل ا ق ي ا ت ك بتواضعنا ب ا ل م ح ب ة اللي تملا حياتنا بعدم ا ل ن د ي ة للعالم ما تدار ش دماغك في دماغ العالم عيش ضعيف لانه حيثما انا ضعيف حينئذ انا ايه انا قوي قال رب المجد يسوع تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه تكمل يبقى بلاش تتفرعن في الدنيا تتفرعن الروح مايشتغلش فيك ترفعي مناخيرك الروح مايشتغلش فيك تعيش مسكين الرب يرفعك لانه يرفع المسكين من ا ل م ز ب ل ة انا مسيحي لاني احمل الروح النار ي ا ل روح الحب ا ل روح التبني ا ل روح ا ل ق د ا س ة ا ل روح ا ل ن ب و ة والاعلان ا ل روح ا ل ش ه ا د ة وايضا روح الارشاد الله يعطينا ن ع م ة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الايمان الثابت والمستقيم بعمل الروح الناري الذي فينا وصلوات جميع ا ل ق د س ي ن وصلوات ابينا الطباوي المكرم رئيس الاساق فبطرير كان الانبى شنود الثالث ولإلهنا كل الكرام والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. هل ا ل س ا ع ة هتتغير ا ل م ر ة ا ل ج ا ي ة خلاص عارف محدش قبل ما نصلي احب انبه عن الشرايط د ي زي ما نبهت ا ل م ر ة اللي فاتت اخدم المسيح بانك توزع الشرايط على اكبر مدى واوسع مدى لماذا انا مسيحي وانا قد اقين ب ص د ت المره اللي فاتت لاني لقيت ناس واخدين عشرات الشرايط اخدم المسيح من عشورك وزع الشرايط د ي لماذا انا مسيحي على كل بيت تعرفه او متعرفوش سامحنا يا فادي ن ا باركنا يا يسوع سامحناه فادينا باركناه يسوع يا عيوننا ت ت ر ج ا ك مليانه بالدموع كن افتترجاك مليانه بالدموع دايما ً نتاع د ا ل ي ك والعالميه رينا دايما ً نتاع د ا ل ي ك والعالم <تصفيق> ناوينا نا... من فضلك يا يسوع ا اوينا اوينا من فضلك يا يسوع سامحنايا فادي نباركنايا ا يسوع سمحنا يا ت ر ج عيونه بترجاك مليانه د ي م و ع على اله بتقرا おいとおばあれ。Oh,